الحر ومهر بدم يرخص لك, لك يا حرية ماشي بدربي وما بهدم وبدل الروح ابترخصني Altyazı شروق شمس الحريه من دمعات نرسم لوحات النص من البشتت الليل الحار شمس Ben O'dan Öldülmeye اما شهده و اما حرار عبق الشهده من ازهارك رح يملى دربك انوار لما بنحق من بكرة رابك اما شهده و اما حرار ما تعودنا على فرائك بسمو دولاتك اوية حقنت الحرة و وصلتك يا حرير ماشي بدربي وما باه دمو نسعد بزيارتكم لموقعنا على الانترنت www.psmlh.net